أهلاً الشيخ مصطف. أهلاً وسهلاً. مصطفاء فيلس كان دراما على سيارتك أهلاً. شيخ مصطف. الله يفضل الشيخ مناور بعض صديقات ربنا يزيدك يعني. علم ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة. يا رب وياه. والله يا شيخنا ما نعرف الصمام إلا يعني ما جاء أخذ ما جاء مسلم إلا بمعنى أخي المسلم من زكاة المال أو زكاة الأفراح يعني. نعم. فحبرك يعني ربنا يجزيك كل خير لما بنتكلم في أي موضوع. يعني بسم الله ما شاء الله بتوصل معلومة لكل عامة المسلمين. دور دور. ريت حضرتك اللقاء القادم يكون عن آآ زكاة المال. فضل فراج زكاة المال لان كتير من المسلمين اللي قد الشيخ. ما فيش ما بيخرجوش زكاة المال. وللأسف يعني زي ما حد قلت. الأسف يعني برضو في الدول الإسلامية. ناس بتربي قطط وكلاب وبتصرف عليها فلوس. يعني سبحان الله. ومنا رفض في, يعني ألا تعرف من الشيخ, الشيخ, مصطفى. في الشيخ اللي كان تعرف ان هناك دول فيها فنادق للكلاب ن... نعم نعم فندق نعم فنادق للكلاب فنادق للكلاب ومقابر نعم. خاصه للكلاب أنا أسمع اسمع واسمع ان هما كمان ما شاء الله حاجة عظيمة قوي يعني يعني فضلت الشيخ يا ريت بس توضح الحاجات للناس ولا تنسانا أنا مصالح بعقود عقلي منت سلمة ربنا يحفظها جزاك الله كل خير يا خاني أرضى عنك وبنشك في أولادك ويغفر لي ولك جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته بزاك الشيخنا أهلا وسهلا ربنا يبارك فيك يا رب ويجعج لك النصر للإسلام إن شاء الله يا رب وإياك والله الله يعني حزين هو والله على أخواتنا في الدول الإسلامية جميعا والله مش نعم. مش سوال بس والله الواحد حزين والله عايز يفتدي بدم وكذا لأجل الاسلام والله ربنا ربنا يفرج الكرب إن شاء الله الله العظيم والله الواحد حزين والله الكلاب العرب كلهم كده وافينه بيتفرق عن المهاج اللي بتحصل في الدول كلها والله اس الله ورب الله انت والله الواحد نفسه روحه جه كده في سبيل الله في سوريا في الدول دي كلها والله. كله والله ربنا ينتقم من الاسوار والقص في كلها والله ربنا ينتقم من هذا المجرم الله والله العظيم الواحد يعني يعني عايز يعني يعمل اي حاجه والله لنصر الاسلام والله لا تنسى إخوانك على الأقل من الدعاء وتبرع الله بما الله استطعت دي في الصومان الله. وأول ما يفتح باب للتبرع لأهلنا في سوريا س ستشاهد العالم كم سيبذله أهل مصر لنصرة إخواني هناك السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام تبارك الله. تفضل. بسلاك يا شيخ تسلم سلابس خارج الحرم. تفضل. بقول لك يا شيخ يا حرام هو حرام يعني لما تسلم على على خلفه خبرنا يعني. حرام تسلم على خالتك؟ ااا ونضخه. خالتك أمك؟ إنها مرض خلك أجنبية يا ابني خالتك زي أمك بالضبط. يعني حرام هو ينفع تسلم على امك ولا ما تنفعش ينفع خلاص خالتك زي امك ماشي ان هو خالتك دي اجنبيه لا تخلو بها ولا ولا تلمسها بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم طب وطاب صايكم مشى كتب وقت من الجنة منزلة إن شاء الله آمين بارك الله فيك وجعل هذا العمل الخير في ميزان حسناتك ان شاء الله يا رب وإياك وجمعنا الله وإياك في مع النبيين والصديقين والشهداء وحسنوا ولا إكرافكم إن آمين. شاء الله. آمين. الله عليك يا أبو سعد مش عارفين إحنا اللي همنين نيا منين والمن هاللي هم منين وين من. من من عندنا في مصر ولا اللي من سوريا ولا اللي من جنوب السودان والسودان ولا نا ما تنصر الله يا أخي ما تنصر الله بشرنا جنوبك فينا ثواب إلي خليك يا أخي. شوف على إن نصر الله قريب إن شاء الله. إن شاء اعلن. الله. اعلم أن الحبل إذا اشتد واشتد واشتد فقد أوشك أن ينقطع وأن الليل إذا اشتد ظلامه فقد أوشك الفجر أن ينبلج نوره وأن طلق الولاد إذا حمي وحمي وحمي على المرأة فقد أوشك أن يخرج للدنيا الوليد ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فورجت وكنت اظنها لا تفرج هذا ابتلاء للأمة هذا تمحيص للأمة هذا زلزل للامه حتى يخرج المسلمون الصادقون كالذهب براق لامع ياخذ بالابصار بعد ان يدخل في نار المحنه والفتنه ابتلاء لكل مسلم ادفع لاخوانك ساعد اخوانك ولو بدعوه اتقوا النار ولو بشق طمرة انت مسؤول هذا ابتلاء لي ولك ولكل مسلم لكن امه الاسلام منصورة ودين الله غالب والمستقبل لهذا الدين والله العظيم والله سيدخل هذا الدين في كل بيت مدر ووبر بعز عزيز أو بذل ذليل هذا موعود النبي محمد وهذا ما بشرنا به رب العالمين لكن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وان مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيرتك شخمتان. الحمد لله. أسأل الله العظيم أن يجعلك ذخرا للإسلام. اللهم آمين. الله يكرمك. بالله عليك يا شيخ للكلم الشيخ محمد حسنا. إن شاء الله يصل. بارك الله فيك. الله يرضى عنك وعلى المسلمين جميعا. يا رب بجزاك الله خير. أشكرك الله في صبرك الآن. الله يرضاك. لا تنسى الدعاء لإخوانك في سوريا والصومال وفي أرض فلسطين. إسرائيل عملت عربد والمستوطنون. يريدون تدنيس الأقصى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله نستأنف بارك الله فيكم احنا نحتاج حتى تعود الحياة لأهلنا في الصومال إلى حفر آبار للمياه اخوانا في لجنة الإغاثة والطوارئ بالاتحاد الأطباء العرب بدأت فعلا مشروع حفر 15 بئر في أرض الصومال فعلا البئر الواحد بيتكلف 600 ألف جنيه يعني يتكلف 100 ألف دولار كل بئر لكل عشرة آلاف مواطن يعني عايزين نحفر آبار فيخرج منها الماء فيشرب الناس ونغيث الأطفال ونزرع الأرض وتشرب المواشي وتنهض الناس الماء هو الحياة قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي الماء الحياة البير بيتكلف مائة ألف دولار وما مائة ألف دولار بالنسبة لأغنياء العرب وبالنسبة لأغنياء المسلمين أنا أخاطب كل ملوك العرب أخاطب كل أمراء العرب أخاطب كل أصحاب المليارات والملايين والآلاف والمئات من العرب ومن المسلمين اغيثوا إخوانكم أنا بسأل سؤال يا يخوانا لو النبي محمد صلى الله عليه وسلم شف المناظر دي وارجو من اخوياس ياسر يعرضها تاني الصور دي لو النبي محمد صلى الله عليه وسلم عايش وشاف المناظر دي ظنكم كان هيعمل ايه هيدعو وبس يخطب جمعه ويروح والله لما هنأ له العيش والله لكان هيعرف ياكل ولا هيعرف يشرب الا اذا انزاحت الغمه عن اخوانه والله كان سيؤثرهم على نفسه وعلى ولده وعلى زوجه اقراوا سيرة النبي محمد وتعلموا يا قادة تعلموا يا ملوك تعلموا يا أمراء من حال النبي عندما كانت تنزل كارثة على إخوانه من المسلمين هذا الرجل يموت ويشكوكم إلى الله عز وجل هؤلاء الأطفال عار إنه يموت عشر مليون مسلم من الجوع وإحنا غرقانين في الكبسة ونبحث عن المهضمات عار والله ماذا سنقول لله عز وجل يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه رواه مسلم لما جاءه قوم من مضر يلبسون العباء ويلبسون النمار ممزقة هدوم أديمهم ومقطعه ومرقعه وحالتهم يرثى لها ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعر وجهه زعل والشحمر ثم قال يا بلال أذن فأذن بلال فاجتمع الناس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقي المنبر وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الآية ثم قرأ آية الحشر وفيها يا أيها اتقوا الله ولتنظر نفس